موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة طليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Don't worry, they're For those.